قال رحمه الله وعن علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلاني فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحن حدي رواه النسائي وابن ماجه الحديث خرجه النسائي ثالث صفحة حينثى عشرة في كتاب السهو باب التنحنح في الصلاة في كتاب السهو باب التنحنح في الصلاة وابن ماجع أيضا ثلاثة انفسسبعمłe وثمانية وأحمد الثاني ثلاثة واربعين من طريق ابي بكر بن عياش من طريق ابي بكر بن عياش عن مغيرة عن مغيرة بن الحارث العكلي عن مغيرة بن الحارث العكلي عن ابن نجي عن ابن نجي قال قالني علي كانني من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان مدخل بالليل ومدخل بالنهار كانني من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلاني مدخل بالليل ومدخل بالنهار وكنت إذا أتيته الحديث وكنت إذا أتيته تنحن حليل كنت إذا أتيت وهو يصلي تنحنح لي هذا رفض الحديث كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان مدخل بالليل ومدخل بالنهار وكنت إذا أتيت وهو يصلي تنحنح لي الحديث اسناده ضعيف فيه ابن نجي وهو عبد الله بن النجي فيه ابن نجي وهو عبد الله قال البخاري وابو أحمد فيه نظر قال البخاري وأبو أحمد ابن عدي فيه نظر فيه نظر وقال الدراغطني ليس بقوي في الحديث وجهله الشافعي وجهله الشافعي وقال النساء ثقاء وذكروا بن حبان ثم إنه لم يسمع من علي بينه وبينه أبوه بينه وبين علي أبوه كما قال ابن معين هو ضعيف على الصحيح وعلى قول من واتقى أيضا كذلك الحديث ضعيف فإنه لم يسمع من علي ثم إنه لم يسمع من علي بينه وبين علي أبوه كما قاله ابن معين وقال النووي في المجموع الرابع صفحة الثمانين بعدما أورد الحديث قال النوج المجموع ثمانين صفحة أربعة بعدما أورد الحديث وهذا حديث ضعيف لضعف راويه والطراب سلاده ومتنه هذا حديث ضعيف لضعف راويه وهو عبد الله بن ابن نجاي والطراب سلادة ومتنه وضعفه البيهقي وغيره انتهى فضعفه البيهقي وغيره انتهى وعبارة البيهقي في سننه قال مختلف في مختلف في إسناده ومتنه قيل سبح وقيل تنحنح هذا كلام البيهقي في سنن. وعبارة البيهقي في سننه قال مختلف في إسناده ومتنه قيل سبح وقيل تنحنح اي بعضهم يقول سبح يروي وبعضهم يقول تنحنح تنحنح لي في بعضها سبح لي هذا اضطراب قيل سبح وقيل تنحنح ومداره على عبد الله بن نجي الحضرمي ومداره على عبد الله بن نجي الحضرمي قال البخاري فيه نظر وضعفه غيره انتهى وهكذا الحاوض أيضا من حجر تلخيص قال بعد أن ذكر كلام البيهقي واختلف فيه أي على عبد الله بن نجي واختلف فيه هذا بيان للطراف السند حرفا للطراف المثل منهم من يقول سبح ومنهم من يقول تنحنح قال الحاوض بعد أن ذكر كلام البيهقي واختلف فيه قال الحافظ اختلف فيه أي على عبد الله بن نجي فقيل عنه عن علي وقيل عن أبيه عن علي وضعفه الألباني في سنن ابن ماجة واختلف فيه على عبد الله أي على عبد الله بن نجي فقيل عنه عن علي وقيل عن أبيه عن علي وضعفه الألباني في سنن ابن ماجه، حاصل هذا الحديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن عليا كان له مدخلان من النبي صلى الله عليه وسلم مدخل بالليل مدخل بالنهار فإذا أتاه واستأذنه تنحنح له هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وأما حكم المسألة حكم في الصلاة هل تبطلها النحنحه الصلاة يقول هذه النحنحه يعني أقول كل نحنح هذا حكم النحنحة في الصلاة تبطلها إن كانت تنحنح لضرورة جاز ولم يبطل الصلاة باتفاق المذاهب الأربعة فان كانت تنحنح لضرورة جاز ولم يبطل الصلاة باتفاق المذاهب الأربعة يعني إذا تنحنح للضرورة غلبت عليه النحنحة ما استطاع نفسه هذه ضروره هذا لم تبطل الصلاة باتفاق المذاهب الأربعة. وأما إن كان لغير ضرورة أو حاجة، أما إن كان حيث نحنح لغير ضروره أو حاجة تدعو إلى ذلك، وقد اختلف العلماء على قولين. قد اختلف العلماء على قولين. أحدهما أن النحنح لا تبطل الصلاة. وهو قول أبي يوسف. واحد قولي مالك وأحمد وأحد قولي مالك وأحمد في رواية عنه والشافعية في وجه أي في وجه لهم ما هو قول الإمام ولكن وجه عندهم وربما أخذوا من بعض فحوى كلام الإمام وما نص عليه والشافعية في وجه وهو اختيار شيخ الإسلام ومن المعاصرين ابن باز والعثيمين واستدلوا بحديث الباب ولأنها ليست بكلام ولأنها ليست بكلام والحاجة تدعو إليها ولأنها ليست بكلام الحاجة تدعو إليها والقول الثاني أن النحنحه تبطل الصلاة والقول الثاني ان النحنحه تبطل الصلاه وهو قول ابي حنيفه ومحمد بن الحسن محمد بن الحسن وهو احد قولي مالك والأصح عند الشافعيه والمذهب عند الحنابلة وهو احد قولي مالك الاصح عند الشافعيه والمذهب عند الحنابلة ان بان منه حرفان ان بان منه حرفان اي بان من التنحنح إن بان حرفان من أن تنحنح هذا فهذه هذا كلام مبطل الصلاة واستدلوا بعموم النهي عن الكلام في الصلاة واستدلوا بعموم النهي عن الكلام في الصلاة والنحنحة إن كان فيها حرفان فهي كلام تبطل الصلاة وقالوا أيضا كذلك ما استدلوا بها به إنها ليست من جنس أذكار الصلاة. فأشبهت القهقه، فأشبهت القهقه أي الضحك مع صوت. هذه على قال بطلا صلاة من تنحنح قالوا لي أنها كلام. أو استدلوا بعموم الادله التي تدل على النهي عن الكلام في الصلاة وأن نحن إن كان فيها حرفان فهي كلام تبطل الصلاة وايضا قالوا أنها ليست من جنس أذكار الصلاة فأشبهت الضحك القهقه، الضحك مع صوت والراجح القول الأول لقوه دليله هو الدليل من حيث أن نحن ليست بكلام والحاجة تدعو إليها واما الحديث فلم يثبت مع انه قال به جماعه بمضمون الشوكاني وغير الشوكاني لكن الحديث ما هو تاب والجواب عن ادله هؤلاء ان نحن لا تدخل في مسمى الكلام اصلا فانها لا تدل بنفسها ولا بغيرها عليه على الكلام. فإن لا تدل بنفسها ولا بغيرها من من الألفاظ على معنى. ولا يسمى المتنحنح متكلما. ولا يسمى متكلما. صحيح هذا كلام صواب. فهي لا تدل على الكلام لا بطبعها ولا بنفسها ولا بغيرها من الألفاظ. لكي تجتمع معها، ولا يسمى فاعلها متكلما، وإنما يفهم مراده مراده بقرينة، فهي إنما يفهم مراده بقرينة، فهي كالاشاره إشارة. وقياسها على القهقه قياس مع الفارق، فالقهقه ما أبطلت لكونها كلاما، وإنما أبطلت الصلاة بالإجماع ولكونها تنافي مقصود الصلاة. ولقفتها ما أبطلت الصلاة لكونها كلاما وإنما الصلاه الصلاة بالإجماع ولكونها تنافي مقصود الصلاة صحيح يضحك الصلاة يقاهته يضحك يرفع صوته بهذا يخرج منه أصوات هذا من صلاة معه هذا صلاته باطله بالإجماع الذي يضحك يخرج منه صوت يقهده في ضحكه فهذا صلاته باطله فلا يقاسها على هذا فقولكم بأنها تقاس عن القهضها القهقه اولا ما أبطلت الصلاة لكونها كلاما وإنما أبطلت الصلاة لأنها تنافي الصلاة ولأنها قد حكم عليها العلماء قاطبه جميعا على أن صلاة من قهقه باطلة فهي أبطلت الصلاة بالإجماع ولكونها تنافي الصلاة لا لانها كلام حتى يقاس هذا على هذا وإنما أبطلت الصلاة بالإجماع وأبطل الصلاة لأنها تنافي مقصود الصلاة يجلس يضحك في صلاته فهذا هو بالنسبة للنحنحة فالصحيح من قاله اهل العلم أنه انت نحنحه لغير ضرورة أو حاجة فصلاته صحيحة لأن النحنحة ليست بكلام ليست بكلام وأما ما جاء في الحديث الذي هو نص في جواز النحنحة لم يثبت لكن التعليل هذا يكفي في كون النحنحه لا تبطل الصلاه لأنها ليست بكلام والذي يبطل الصلاة هو الكلام وهي ليست بكلام والحاجة تدعو اليها اما من حينما ينفق عن هذا عن النحنحه واما ان كانت لضروره فقد استمعت فالمذاهب متفقه على انها لا تبطل الصلاه وانها جائزه ان كانت لضرورة جائزه ولم تبطل الصلاه باتفاق المذاهب الاربعه وأما ما استدل به الفريق الثاني وهو من سمعت حنفية وقول المانكية وهكذا أيضا عند الشافعية في الأصح والمذهب عند الحنابلة هذا غير صحيح وقيدوا بطلان النحنحة بطلان الصلاة النحنحه أن يخرج معها حرفان هذا غير صحيح فالنحنحة ليست بكلام حتى يقال أنها تبطل الصلاة والنحنا أيضا كذلك لا تقص على القهقه فإن القهقه كما سمعت اتفق العلماء على أن الصلاة بها باطلة وكذلك لم يقولوا بقولان صلاة الضاحك لأجل يعني أنها كلام أو لأجل أن الضحك كلام لا وإنما قالوا بقولان صلاته لأن تنافي مقصود الصلاة هذه القهقه تنافي مقصود الصلاة صلاة باطلة بالإجماع وبالمنافع هذا هو الصحيح بالنسبة لي مسألة حديث علي رضي الله تعالى عنه فأخذنا مسألة واحدة وهذه تكفي ان شاء الله وأما الحديث ما حاله حديث الباب ابراهيم ما حاله لا يثبت من طريق من مدار على من نعم من طريق عبد الله بن النجي أحسنته ففيه اضطراب في سنده وفي متنه فما وجه الاضطراب في المتن بعضهم يروي سبح وبعضهم يروي تنحنح وللطراب السند بعضهم يروي عن عبد الله بن وجيع عن علي وبعض يروي عن عبد الله بن وجيع عن أبيه فالحديث ضعيف لطرابه سندا ومتنا كما ذكر ذلك البيهقي رحمه الله تعالى لكن الحكم عليه الحكم على الصواب على هذا الحديث النحنحه ليست من منطلات الصلاة هذا هو الصحيح والإمام احمد يروى عنه انه كان يتنحنح اذا استؤذن عليه تنحنح هذا من ائمه الحديث رحمه الله تعالى كان يتنحنح اذا استؤذن عليه وعلى هذا نباس ان شاء الله وغدا ندخل في مسائل ايضا تتعلق تتمه لهذه الاحاديث اي حديث علي هذا يكفي ان شاء الله الى هنا قال نح نحيحا نح نحيحا المفاكبة تردد صوته في جوفه نح نحيحا تردد صوته في جوفه قال في مقاييس اللغة النون والحاء كلمة يحكى بها صوت فالتنحنح معروف والنحيح صوت يردده الإنسان في جوفه كانه يفرق بين التنحنح والنحيح النحيح صوت يردده الإنسان في جوفه وأما التنحنح فقال معروف النون والحاء كلمة يحكى بها صوت فالتنحنح معروف والنحيح صوت, صوت يردده الإنسان في جوفه كان يفرق من هذا وهذا والله أعلم سبحانك وحمده لا إله إلا أن استغفرك وفتهم إليه